قال الذين لا يسبق الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح وادقامه الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله astau aqimumus sifuvu ma'tadilu astau sifuvu sifuvu sifuvu sifuvu sifuvu sifuvu sifuvu sifuvu Allah aqbar Allah Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصirat al-mustakim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 إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ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 مالباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي ألبع عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل لنا دار المقامه من غَادَرْنِي لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ نَارُ جَهَنَّمَ نَمْلأُ وُجُوهَهُمْ نَارًا فِيمَا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا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 وَيَا أَكُمُ النَّذِير فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِير إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 Qal ara'aytum shurakaka'um alladhina tad'una min dunillahi aruna ma dha khalaqu min al-ardh am lahum shirku fi al-samawati am ataynahum kitaban fa hum 'ala bayyinatin min WAN IN YA'IDU DH-DHALIMU NA'DHU BA'DHUN BA'DHAN ILLA GHURURA ALLAHU سبح الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 الله اكبر الله اكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا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 يَسْتَكْبِرُ فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يُنْذَرُونَ إِلَّا سُنَنَ الْأَوَّلِينَ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 ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من ذنب ولكن يؤخرهم وَلَنكي يُؤَخِّرَهُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا اللَّهُ Allahu akbar Salamu alaykum wa rahmatullah Salamu alaykum wa rahmatullah